ve ateyna Musa el Kitaba ve jgalnahu huda l bani Isra'ile a'la tettexdu min doni vokila zuriyet man hamelna ma Nuh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 129. ثم ردرنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 120. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليوجوهاكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفآ بنفسك اليوم عليك حسابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 114. وإذا أردنا أن نهلك قوية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مذموما مدحورا وَمَن أرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلَّمَا مَدَّهَا 114. ربك وما كان عطاء ربك محظورا 115. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 116. ولا أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفي ولا تنهرهما فلا تقل لهما أوفي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَأَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَّ حَذْ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ رَحَمْهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَةَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُوراً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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 ذَلِكَ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 125. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 126. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 112. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لَهُ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 114. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 112. إنه كان حليما غفورا 113. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 119. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 110. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 118. أو خلقا مما يكبر في صدوركم 119. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 110. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يَوْمَ yad'o kum fata sgibun bihamdihi watagun nun in lbithtum illa qaleela Wa kulli abadi yakulul latihiyya ahsan İnna şeytan yanzoğu bayna hum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 وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 كذب بها الأولون، وآتينا ثمودا ناقت مبصرة، فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحافظ الناس. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة المنعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجانا مجزاكم جزاء اموفورا واستفزذ من استطعت منه بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعرهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 111. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزِّي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 وإن كذول يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا أتخذوك خليلا ولو لا أن ثبتناك لقد كت تركم إليهم شيئا قليلا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 119. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 110. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبْجَأَنِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّوْكَ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاتِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 أو تسقط السماء كما ذعمت علينا كسفن أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لَأَنْقِيَكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَنِي 119. ومن الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 112. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 113. ومن يهدي الله فهو المهتد 114. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على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 113. فاسأل بني إسرائيل إذ فَقَالَ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا 114. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء السماوات والارض بصائر وانني لابنك يا في العون مثبورا فاراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقناه ومن معه جميعا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 وَمَا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 118. وقرآنا فرقناه النَّاسِ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 119. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 111. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا